يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك المتصفون بتلك الصفات لن يكونوا قادرين على الهرب في الأرض من عذاب الله إذا نزل بهم وليس لهم حلفاء ونصراء من دون الله يدفعون عقاب الله عنهم يزاد عليهم العذاب يوم القيامة بسبب صرفهم أنفسهم وصرفهم غيرهم عن سبيل الله ما كانوا في الدنيا يستطيعون سماع الحق والهدى سماع قبول وما كانوا يبصرون آيات الله في الكون إبصارا يفيدهم لإعراضهم الشديد عن الحق وهذه آية عظيمة فربنا جل جلاله لما هدد الكافرين بأمور الآخرة أشار إلى بيان قدرته على ذلك في الدنيا والآخرة فقال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض بمعنى أولئك الكفار لا يعجزون الله في الأرض هربا إن أراد عذابهم في الدنيا لأنهم في ملكه وتحت قهره وتحت تصرفه وربنا جل جلاله بيده أمر الدنيا والآخرة وما كان لهم من دون الله من أولياء أي ولم يكن لهم إذا جاءهم العذاب أنصار من دون الله ينصرونهم ويدفعون عنهم عذابه يضاعف لهم العذاب أي يزاد في عذابهم ويغلط عليهم لاضلالهم الغير واقتداء الأتباع بهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي ما كانوا يستطيعون سماع الحق سماع انتفاع ولا يبصرونه ابصار مهتدل وكذلك ينظرون إلى الآيات في الكون ولكنهم لا يعتبرون الحكمة فيها ثم قال تعالى أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك باتخاذ الشركاء مع الله وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء والشفعاء وتأمل أخي الكريم أولئك الذين خسروا أنفسهم أي غبنوا أنفسهم وفي يوم القيامة يوم التغابن، يندم الإنسان عن كل لحظة من لحظات الحياة لم يستثمرها فيما ينفعه أي هؤلاء الذين تلك صفاتهم هم الذين أضاعوا حظ أنفسهم من الثواب وأهلكوها بالعذاب وهنا نتحدث دائما عن أهمية الحرص على العمل الصالح والحذر من التفريط لأن التفريط في الأعمال الصالحة مرض خطير لا يقل عن مرض كورونا الآن الذي قتل الكثير من الناس وظل عنهم ما كانوا يفترون أي اضمحل دينهم الذي كانوا يدعون إليه وبطل كذبهم وبطل افتراءهم على الله بادعائهم أن له شركاء وذهبت عنهم الهتهم التي عبدوها من دون الله ولم تغن عنهم شيئا ثم قال تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون حقا إنهم يوم القيامة هم الأخسرون صفقة حيث استبدلوا الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة والعذاب بالمغفرة تأمل هنا لا جرم لا جرم عبارة تستعمل لتوكيد الكلام وتوثيقه فهي بمنزلة حقها ولد الأخوة في مركز تفسير فسروا هذه الآية بمعنى حق فسروا هذه الكلمة فهي بمعنى حقها بمعنى لا بد، بمعنى لا محاله بمعنى لا شك وأصل معنى الجرم اللي هو القط لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسر وتأمل هنا هم الأخسر مبتدأ وخبر أي حقا وصدقا ولا شك أنهم يوم القيامة هم أخسر الناس لاستبدالهم دركات النار بمنازل الجنة ثم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحات وخضعوا وخشعوا لله اولئك هم أصحاب الجنة هم فيها ماكثون ابدا ربنا جل جلاله لما ذكر حال الأشقياء فنى بذكر حال السعداء فقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وتأمل هنا آمنوا وعملوا الصالحات لأن العمل الصالح يدل على الإيمان وتأمل بأن الصدقة سمي الصدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد لأن المال محبوب على الإنسان والإنسان لا يدفع هذا المال الذي يحبه إلا لمحبوب الاعظم وهو محبة الله تعالى وتأمل في هذه الآية الشريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أخبت أي تواضعوا وخضعوا والإخبات هو التواضع واللين وأصله خبت يدل على خشوع ولذلك الإنسان لما يقع بالذنوب فالذنوب من الكبر والعياذ بالله الكبر بطر الحق وغمط الناس فهنا الإنسان يتواضع لله ويتواضع لأوامر الله فالإنسان حتى يتواضع لقدر الله فإذا أصيب الإنسان بمصيبة يخضع إلى ربه ويلجوا إلى الله في جميع أحواله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أي إن الذين آمنوا بما وجب عليهم الإيمان به وعملوا الأعمال الصالحات فأتوا بالطاعات وتركوا المنكرات وتواضعوا لله وخشعوا واطمأنوا إليه وهناك قول تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال الله عنهم قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالد أي أولئك أهل الجنة طبعا قيل أصحاب لانهم صاحبون لها لا يرحلون عنها ولا يموتون فيها ولا تزول ولا تبيد. هم فيها لابثون أبدا لا يخرجون منها ولا يموتن ثم قال الله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسنع هل يستويان مثلا افلا تذكرون مثل فريق الكفار والمؤمنين مثل الاعمى الذي لا يبصر والأصمى الذي لا يسمع وهذا مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق سماع قبول ولا يبصرونه إبصارا ينفعهم ومثل السميع البصير وهذا مثل فريق المؤمنين الذي يجمع بين السمع والإبصار هل يستوي هذان الفريقان حالا وصفه لا يستويان. افلا تعتبرون بعدم استوائهما فربنا جل جلاله بعد ان ذكر الاختلاف بين حال المشركين المفترين على الله كذبا وبين حال الذين امنوا وعملوا الصالحات في منازل الاخره اعقب بيان التنظير بين حالي الفريقين بطريقة تمثيل ما تستحقه من ذنب ومدهم فقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمع بمعنى مثل الكافرين والمؤمنين كمن لا يرى ولا يسمع ومن يرى ويسمع إذ إن الكافر لا يرى الحق فيسدي به ولا يسمع الحق سماعا ينتفع به والمؤمن يرى الحق ويتبعه ويسمع الحق وينتفع به هل يستويان مثلا أفلا تذكرون أي أفلا تتعظون أي هل يستوي هذان الفريقان عندكم أيها الناس فكذلك الكافر والمؤمن لا يستويان عند الله أفلا تعتبرون وتتفكرون في حال الكافرين والمؤمنين فتترك الكفر والعصيان وتؤمن بالله وتعمل الصالحات إذن هذه الأمثلة أيضا ينتفع منها الإنسان فيقرأ الإنسان القرآن ويستمع القرآن يقرأ الإنسان بالكتاب المصطور ويستمع للكتاب المصطور وأيضا ينظر الإنسان في الكتاب المنظور هذه الأرض والسماء وما فيها وجميع الآيات وهذا التدبير الذي دبره الله تعالى سبحانه وتعالى في عباده فالإنسان يتدبر هذه الأشياء فينتفع ويتعر ويجعل لنفسه فائدة من كل شيء حوله ثم قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ولقد بعثنا نوحا عليه السلام رسولا إلى قومه فقال لهم يا قوم إني لكم نذير من عذاب الله مبين لكم ما أرسلت به إليكم أي طبعا هنا الآية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أي ولقد بعثنا باعتبار هذه اللام موطأ للقسم أيها لقد بعثنا نبينا نوحا إلى قومه المشركين فقال لهم إني نذير لكم أخوفكم عذاب الله إن عبدتم غيره وأبين لكم ما أرسلني الله به من أمره ونهيه وجاء ذكر النذار هنا لأن القوم كانوا على ضلالة كبيرة نسأل الله العافية والسلام ثم قال الله تعالى لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم ألم وأدعوكم إلى عبادة الله وحده فلا تعبدوا إلا إياه إني أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم من هذا اليوم الأليم يأتي ذكره دواما فالإنسان يعمل في جميع الأيام لأجل السلام من هذا اليوم لا تعبدوا الا الله أي أرسلناه إلى قومه بأن لا تعبدوا إلا الله وحده إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وتأمل إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فالإنسان يخاف على نفسه ويخاف على قومه وكلما كان الإنسان اليه أشخاص أقرب من الإبن والأب والزوجة والبنت يسعى لانجاء هؤلاء ويسعى الإنسان لإنجاء الناس أجمعين فيعمل طاقته لأجل أن ينجو الناس إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إني أخاف عليكم يا قوم إن لم توحدوا الله وتتركوا عبادة الأصنام اخاف عليكم أن يعذبكم عذابا مؤلما موجعا يوم القيامة ثم قال تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضلا بل نظنكم كاذبين فقال الأشراف والرؤساء الذين كفروا من قومه لن نستجيب لدعوتك لأنه لا مزية لك علينا فأنت بشر مثلنا ولأننا لا نراك اتبعك إلا سفلتنا فيما ظهر لنا من رأينا ولأنه ليس لكم زيادة في الشرف والمال والجاه تؤهلكم لأن نتبعكم بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه وربنا لما حكى عن نوح أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى حكى عنهم أنهم طعنوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات ولكن تفجد الظلمة في كل زمان وأعوان الظلمة يأتون بأشياء مشتبهها حتى يضللوا الآخرين ولكن صاحب ضلاله يطلي ضلالته بشيء من الشبهة فكان لزاما علينا أن نتعلم العلم حتى لا نقع في الخطأ فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا أي فقال الأشراف والكبراء الكافرون من قوم نوح ما نراك يا نوح إلا آدميا مثلنا ولست من الملائكة فكيف يرسلك الله؟ من دوننا الشبه الثاني وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا أي سفدتنا وأخساؤنا والردل هو المرغوب عنه لرداءته والدون من كل شيء في منظره وحالاته وهكذا بادي الرأي أي في ظاهر الرأي والنظر من قولهم بدا الشيء يبدو إلى ظهر وأصل بدأوا يدلوا على ظهور الشيء وذلك لو تتأمل معي سورة عبس وتولى وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد رفع من شأن المؤمنين مهما كانوا حتى لو كانوا عميان أو فقراء أو بهم ما بهم ولذلك كان فقراء والمساكين في مجلس السفيان كلمنوك على الأسرة فدائما اتباع الانبياء هم الضعفاء نعم اي قال الكبراء من قوم نوح وما نراك اتبعك على دينك الا الضعفاء الذين هم سفلتنا فيما يظهر لنا ولغيرنا نعم طبعا في قصه ابي سفيان بن حرب في حديث هرقل الطويل عندما ساله عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل وما نرى لكم علينا من فضل أي قال الكبرى من قوم نوح له ولأتباعه المؤمنين وما نرى أنه حصل لكم شرف ومزية علينا حين دخلتم في دينكم هذا فتستحقوا اتباعنا لكم بل نظنكم كاذبين أي بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه ثم قال تعالى على لسان نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون قال له نوح يا قوم أخبروني إن كنت على برهان من ربي يشهد لصدقي ويوجب عليكم تصديقي وإعطائي رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة وأخفيت عليكم لجهلكم بها أن انجبركم على الإيمان بها وندخله في قلوبكم كرها لا نقدر على ذلك فالذي يوفق للإيمان هو الله سبحانه وتعالى إذن هذا جواب عن شبهة قوم نوح الأولى والمعنى أن حصول المساواة في البشرية لا يمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة وقسالة وذكر الطريق الدال على إمكانه وهو كونه على بينة من ربه ولذلك جميع الأنبياء أرسلهم الله تعالى بمعجزات امن على مثلها البشر قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي قال نوح عليه الصلاة والسلام لقوم يا قوم أخبروني إن كنت على يقين وعلم من الله وبرهان على صحة نبوتي وبما يجب علي من إخلاص العباد له وحده سبحانه وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وتأمل أن الوحي الذي وحيه الله تعالى هو من أعظم الرحمات ومن أعظم النعم وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أي ورزقني الله النبوة فخفيت عليكم ومنعكم الله معرفة الحق عقوبة لكم فلم تهتدوا إلى اتباعي أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون أي ان أغصبكم ونكرهكم على التصديق بها واتباعها والحال أنكم تكرهونها وتنفرون منها ثم ذكر الاخوه في مركز تفسير فوائد هذه الصفة فقال من فوائد الآيات الكافر لا ينتفع بسمعه وبصره انتفاعا يقوده للإيمان فهما كالمنتفيين عنه بخلاف المؤمن يعني هذا الكافر لا ينتفع من سمعه وبصره ولذلك هذه النعم التي نعطاها ينبغي أن تقربنا إلى الله وإلا صارت هذه النعم بليه. ثانيا سنة الله في أتباع الرسل أنهم الفقراء والضعفاء لخلوهم من الكبر وخصومهم الأشراف والرؤساء ربما قد تكون في مكان وتشق عليك امور الحياه فان تكون مهجرا وتحتاج الى اقامه ويشق عليك الحصول عليها وتراجع مره ومرتين وتتاخر في هذا مره ترد مره لا ترد فعليك ان تصبر وان تلجا الى الله سبحانه وتعالى ثالثا تكبر الاشراف والرؤساء واحتقارهم لمن دونهم في غالب الاحيان فعل الانسان ان يتواضع وذلك الإنسان ذا لم يتواضع مع من هو دونه أذله الله تعالى مع من هو فوقه فيا عباد الله تواضعوا مع عباد الله وتواضعوا للحق فاتبعوه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته